التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاموا الصخر بالواد وفرعون ذلوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا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 لا ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.